السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد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 وقبل أن أتكلم وأقول كلمتي يرتجف القلب وتهيج النفس ولا أدري كيف يسكن هذا القلب وتسكن هذه النفس وأنا بين هذه الوجوه الطيبة وبنا وأنا بين هذه القلوب قلوب أهل لبنان قلوب أهل طرابلس حقيقة تخونني الكلمات وأحبس الدموع لهذا الجمع الطيب المبارك وما أستطيع إلا أن أشكر كل هؤلاء الرجال وقبلهم كل هؤلاء العلماء هذه العمائم الطيبة وهذه الوجوه التي استنارت بنور العلم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وأشكر رجال لبنان ورجال طرابلس هؤلاء الذين يجلسون هنا فتحوا لنا قلوبهم وفتحوا لنا عقولهم وجاءوا يستمعون إلينا كل الشكر لهؤلاء الرجال كل الشكر لنساء لبنان لنساء طرابلس الشريفات الطاهرات الكريمات لكم كل الشكر أشكركم لاني مصري ولأني لا أستطيع أن أقف هذا الموقف في بلدي واقولها وانا اعلم انها تنقر على الفضائيات <تصفيق> جئت اليكم لما ضاقت بي الارض الكنانه جئت اليكم لاتحدث عن غزه عن فلسطين شعب مصر يستطيع أن يفعل الكثير ولكنه ليس كمثلكم قيد وكبل وما يستطيع حراكا كل الشكر لكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه أقول أيها الأحباب شرف لنا نحن علماء هذه الأمة علماء أهل السنة علماء الإسلام في كل ديار الإسلام شرف لنا ووالله إنها لبشارة خير أن نبدأ نحن العلماء حملة العلماء لكسر الحصار على غزة من لبنان ومن طرابلس تحديداً حمل العلماء اللواء ولن يسقطوه من أيديهم حمل العلماء اللواء في يد وفي اليد الأخرى يحملون أرواحهم وقلوبهم سنسير بقافلة للعلماء إلى غزة عبر البحر سنقول لإخواننا في تركيا تركيا الحرة سنقول لأخينا رجب طيب أردوغان ولعبد الله جول ولكل أهل تركيا سنقول لهذا العلم التركي المرفوع في أرض لبنان وفي أرض طرابلس لم نستطع نحن العلماء أن نأتي إلى اسطنبول لنقدم العزاء في هؤلاء الاتراك الشرفاء الذين سالت دماؤهم في مياه البحر لم نستطع أن نأتي إليكم لنقدم العزاء ولكننا نحن العلماء سنقدم العزاء لشعب تركيا بدمائنا في البحر المتوسط وليقتلوننا وليفعلوا بنا ما شاءوا. سير العلماء وسنخرج ان شاء الله في يوم الخامس عشر من الشهر القادم الى غزة سنخرج بسفن الى غزة وليمنعوننا وليقتلوننا ولكن لا بد لهذا الحصار ان يقصر لن ننام ولن نستمتع بالفرش ولن نستمتع بالطعام وإخواننا في غزة لا ينامون ولا يجدون طعامهم حرام علينا الطعام وحرام علينا المنام وحرام علينا الراحة وإخوان لنا يحرمون من كل هذا كيف لنا أن نأكل كيف لنا أن نشرب والطفل يموت على سدي أمه بعد أن جف اللبن في سديها جوعا وعطشا سيخرج العلماء وقريبا ستخرج الشعوب قريبا ستخرج الشعوب واني على يقين ان هذا الحصار سيكسر وان هذا الحصار سيفك اروي لكم ايها الاحباب ولنقرا تاريخنا ليست هذه المرة الاولى التي تحاصر فيها غزة ليست هذه المرة الاولى وليست هذه المرة الاولى التي يحاصر فيها المسلمون حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور انهم ثلاث سنوات التحقيق انها ثلاث سنوات ونيف من الشهور وفك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تنتهي السنة الرابعة والذين فكوا الحصار هم المطعم بن عدي وزهير وابن ابي البختري مشركين وكفار لم يفكه المسلمون هكذا السنة في غزة ثلاث سنوات وهذه السنة الرابعة ولن وت... تكتمل السنة الرابعة كما لم تكتمل في زمان رسول الله والذين صاروا إلى فك الحصار ليسوا من المسلمين كما كان المطعم وزهير وابن أبي البخترين هذه سنة الله عز وجل وسنة الله عز وجل الا يدوم هذا الحصار حتى تنتهي السنة الرابعة حوصرت غزة حصرت غزة في زمان نور الدين محمود وكان في مصر وزيران وزير اسمه شاور ووزير اسمه ضرغام وكان الذي امر بحصار غزة هم اهل الصليبي هم الصليبيون من اوروبا وكيف يحاصرون غزة وكانت غزة في هذا الوقت مصرية كيف سيحاصرون غزة وهم لا يحكمون غزة ولكنهم وجدوا أعوانا واسنابا من الخونة وجدوا شاور ودرغام في مصر واتفقوا معهم أن يحكموا الحصار حول غزة وأهل غزة وقام شاور وحاصر أهل غزة وسقط شاور فقام درغام وحاصر اهل غزة اقرا التاريخ والتاريخ حلقات تعيد نفسها قام درغام واحكم الحصار على اهل غزة على ان يستسلموا ويخرجوا من غزة ولم يخرجوا حتى اكل اهل غزة القطط والكلاب اكل اهل غزه القطط والكلاب سال شاور ودرغام لماذا لا يستسلم اهل غزه لماذا لا يستسلمون ومن اين ياكلون انظروا الى الدهاء علم من جنوده ان اهل غزه يعيشون على القطط والكلاب اتدرون ماذا فعل الوزير ارسل جواسيسه إلى غزه واخذت تسرق القطط والكلاب وتهربها إلى مصر ليس عبر الانفاق لم يكن هناك انفاق ولم يكن هناك صور فلازي اتدرون هذا الدهاء يهرب القطة والكلاب من غزة حتى لا يجد اهل غزة القطة والكلاب فيأكلونها اقرب الديار المصرية الى غزة بلاد الشرقية محافظة اقليم اسمها محافظة الشرقية كان الجواسيس يطلقون القطة والكلاب من غزة يطلقونها في براري الشرقية فوجد اهل الشرقية ان القطط والكلاب في بلادهم في الزقازيق وفي بلبيس وفي فاقوس قد قصرت بشكل ملفت للنظر قصرت القطط والكلاب في الشرقية فتساءلوا من اين هذه القطط؟ فعلموا انها من غزة لم يكن هناك فضائيات ولم يكن هناك اعلام ولم يكن اهل مصر يعرفون ان غزة محاصرة وانهم يأكلون القطة والكلاب علم اهل الشرقية ان هذه القطة والكلاب تهرب من غزة حتى لا يأكلها اهل غزة كان هناك رجل مصري شريف يحكمه شاور ودرغام الخائن ان كان شاور ودرغام خائن فإن أهل مصر أحرار وشرفاء وكرماء كان هناك رجل مصري فلاح اسمه جلال الدين الشرقاوي جلال الدين الشرقاوي ما أحد يسمع عنه هذا الرجل كان فلاحا يملك بقرة وجاموسا. فلما علم أن أهل غزة محاصرونه وأنهم يأكلون القطط والكلاب أخذ بقرته وجاموسته واخترق الحصار واخترق حصار شاور ودرغام من أرض مصر إلى أرض غزة من رفح إلى غزة لم يكن هناك معابر ولم تكن هناك خنادق ولم تكن هناك أنفاق عبر جلال الدين الشرقاوي ودخل الى غزة وفي قلب غزة نحر بقارته وجاموسه واطعم اهل غزة اهل غزة فكبر اهل غزة جميعا فعلم الجواسيس بامر جلال الدين الشرقاوي فقبض عليه شاور وجنوده وجنوده وجنوده قبضوا على جلال الدين الشرقاوي اتدرون ماذا فعلوا به قتلوه اتدرون كيف قتلوه اجلسوه على الخازوق امام الازهر ومات جلال الدين الشرقاوي شهيد فك الحصار عن غزه في زمن شاور ودرغام كان نور الدين محمود سلطان المسلمين